Alhamdulillah Rabbil alamin Wasallatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du Alhamdulillah Kere somin karabya ji Tendeta le kamisati Kainu dande sise ngyanu olche Dira millen kase Rusa nukanne mi satwoche cha Alhamdulillah دراثه واقره الشكر الحمد لله ادرك مساتين قابه تتمتن الجراء قابه تتمتن ما كاشيه ثمرات نشر العلم فايده متونده ilmu dagangatia فايده شياماني او فايده شي كو جمله قابه تان ابوجيبيس الشيخ زيد بن محمد بن هذه المدخل رحمه الله ربي سنار فينا قال ايش كان توجيبس دومين هذه الثمرات من هذه الثمرات ما ياتي فايده Ilmua وندفاته جرتو تادوفنيرو دوبنتان من هذه الثمرات هي كثرة الأجر فائده العلم المدغنتي علمو من فائده الشيا كثرت الاجري اجر كائن محدث ابا ilmu dagango ilmu dagbarsis كثرت الاجري اجر سنغدت ومضاعفته امني اجر سنغو يوال با اده درم برتكي جسو ومضاعفته اده qawli nabiy sallallahu alayhi wa sallam ajli qawli nabiy narisafna gti jmo ya wallahi ya rabbiki ya narillah allahu wa narillah la an la in bika rajulan wahida la an bika rajulan wahida man niyadi allahu bika mar rabbina namka jil sirran aw min niam sabab uduran arabul galdidima akam Akama ti akama jirati do nabinon yede ni wa asin Rabin rabbinka jelt sirran qajeltu waqit waqamte waqit waqamte waqam dini ubsefte dini ubsefte akar rabbin onisa sabane sirran dini ishe ah khairul min umurin nayam ishe so kama siti khair ya galdidimar siti بقول علي الصلاة والسلام نبي عماني من دعا الى هدى ابقى جيل الدعوان كان له انكبار من الاجر اجر مثل اجور من تبعه اجر كبار اجر اكد اسفارته وازينما كجيلتو امته كانما كجيل كان كصفه هاميفاندو انما فسادو كلسا اجركنما فسدو انما اجرنما انما فسدو سنقب دغرت مثل من لا ينقص ذلك من اجورهم اجرك النمصي فان انما سنن اجريسا وانت كن درا ريف ربي اجر دغ سنن دغ سنن تفاصيلو سنن اجر الشيوخ وتنير هانك ومن دعا الى ضلاله ابا اجي للاب دغ بليتوا دغ يبديتوا كان عليه من الاثم ها دام بكو قرت دجب دو ترجي سير مثله من تابعه يعني اجر انسان ذامبي انسان مثل عطا من تبيعه ذامبي انسان اكل ذامبي دغيس فاندوتي ملصور فوري واكو سبحانه وتعالى يسير كاي لا ينقص ذلك من تاميم شيغان ربي قدوس سبحانه وتعالى دقد بلليس سون دقد بلليس سون ذامبي شيح ها كل سيركاه لا مشية ذامبو مشيا كامل رب دام بك شي يسون سير كاي جركو ن دامو لا ينقصو ها ذلك من اتمام يعني ذامبي اتي فوريسير كايسون ذامبي اشيا وانتو كنني رامبوزوي دو دوبو بروان اشيتوم تاتورساطي بوينتي دورساطي ها فايدا المونسو Ilmu mudagangi timan akama fadlahu diyo tayib nabiy ma ya abu gudiyo ma ya man ahsanu qawlaryan oni dubi cholle inqaba man ahsanu qawlan oni dubi cholle inqaba mimman daa ila allah nam ij'aqnam ijje dubi waqati dagwa mimman daa ila allah aqnam ijje gumi dagitwa namkana oni dubi cholle inqaba وعامل الصالح امنن دا يعمل درسنا في نقطه لمسويهين طيب نقطه لمسويهين الفوز بالنبغود الدرجالي مالسي اكطلجت مرتو صارو انتي جفيفهتي وجي دعوه ملاسته دك عبادته امتي دك ilmu الفوز بسراط الله ان نبدا ما نبدا بصلاه الله وغدو سبحانه وتعالى ها اكثول الثناء عليك سي سي فوق ديو سبحانه وتعالى مقصداه وصلاه وملائكته ملائكه نواكس تي كاديت وصلاه اهل السماوات والارض والارضيات ورسما نواكس تي حتى النمله في جوهرها حتى تصينن بوليشيا كاسيت وكسيتكاري ولحيانو في البحر ما مانكس واكسة نبي جيتي اه وجي دعوه من ناس نبي جيتي المده برسيس نبي مايا خيركو بلتنكيس قلنكيس نتعلم القران نمران ده برسيس وعلمه من نديكه ما نتعلم القران اب القران برسيس وعلمه من نديكه برسيس طيب bidalili marwa at-tirmidhi ha bunuyan hatta ka walhitanu fil bahri qurtum minne manjas bidalili marwa at-tirmidhi dalili fi jami'ihi kitabisa jami'atun min hadithi abi umama وذو ابا عمان اوليس الباجلي رضي الله عنه رضي وقاس تي قال مويا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نبي غط رجلاني جرلم ما في نبي عليه الصلاه والسلام جرلم في. أحدو ما عابي. نبي جرلم في احدهما عاب نمتق دبر ابا دنافي ثاني نبي اولو جرلما مقداني في اولو جرلما اتكنه ويريني جلمي جرا كوك عامل اباد مضافه الصوره ماء وناخر عالم تقيل بيغا ديبي بيغا وا بيغا فقال ملك النبي ونيده فضل العالم على العابد فضل لم المغب درجه علم المقب على العابد غنم علم كم نرى عباد مضافه كفضل على اذنان اذناكم يعني كفضلي على أذناكم يعني مرلم ارجرا كفضلي على أذناكم مرلم ارجرا كفضلي على أذناكم يعني فضل لما على أذناكم جر كشكاسن جرنم ما مايه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دون بنيره ان الله ملائكته حقيق واقف ملائكه حسن وعلى السماوات ورسما الأرض يربي حتى النملة حتى الشمبيرين حتى النملة حتى طوتينا في جحرها بوليشيكس والحيتان في البحر حتى قرطومين مايكس لا يسلونا واكدتيفيد على معلم الناس الخير على معلم الناس الخير على معلم الناس الخير واكدتيف او نواكد معلم الناس الخير نم تايت دبرسيس نم تايت ilmu dabrsis كول شيء نعمل كناوا ڪري تي دو بڙوا فضل ڪري nde कर र अजر كورتا ڪري nde कर चा دوبا جيتون جُگڊي اوجبدو فضلك ابج اب نشر العلم علم لا فرتم ساسي الناس الخير دك برسي ساسي الدعوه الله گمي وقت واما تي فائدته فائد الورده لواتنمو رجتني نو الببريني تي جديد مرطو صاروني سجبه فيته ها ولا داني تلفقو نكثر سديس اونو فيدين التاسي بانبياء الله ورسله ملاث دربوطان قابد تديني تكبر سيساتان تعلم لفر تمسيسة لفر ساساتا تعلم دك سيزادن ونجو ديو سيغرفين التاسي بانبياء الله نبيوت واقف عندي para nabiyot duba nuqtas hade samustiyel at taassi bi anbiya illah abba ilmu takbar sis da'wa midas wa huwa qadaghi dubir mani rafedil at-ta'assib bi anbiya illah nabiyut waqa fa dodr bishia akash gumidari wa akash gumiwakait wa akash gumil mubassit akash ilmu waqala firtamsasis Atta'asi bi anbiya illa waqa fandu Woro suri Yeo Irkitu waqa nini fandu Wa guddiyumma ya Lepad kana lakum Hakikiya sahin kabdini fihim Gar nabiya waqa Uswatun hasana Haan akifinu chulli Nam chulli fandu cha Ammo li man kani ya Abba Gar waqa wohi wa ghetu يو غيامي شواني لي من كانه رجل الله اباغر واقو ايغتو واليوم الاخر ويو ميشوا دو من ايدي كسابو دو لقد كان لكم كيك يسحين كبدين في رسول الله غير نبي كيسن كان اسوه حسنه اكيفن نولي كفانلوتشا لي من كانه رجل الله ابواكو ايرايغتو واليوم الاخر دو برتونو رفيلين ها قالجيت قال قالجيت <تصفيق> <سؤال> انا مناسين علمكن لفرت العلم دينيه لفرت مساسات امواج لفرت مساسات النيوفت دكبر سياسات النيوفت قوم ينغات النيوفت سيتي عت النبي يوسف دبر اكي فتي درس اكي شن غمي وقت دوامت العلم النبي عليه الصلاه والسلام اكي فتي قل لي اتم العلم دغانغي شن تون شن غدوا نكثر في صويني الخروج من تبعت الكتمان كسبيهدين من تبعت الكتمان كسبيه دق المودوسيت كسن جراثني ان ما دوي جر كلمه صوم امو ilmu تنقدس دغ يبرسات يفيدوا قول لا تغلفم انت الخروج من تبعت الاكتمان دق المودوسيت ويا ربي حقا دغما لقد توعد الله وقدوسه سبحانه وتعالى اكمل سوادته غديو دبيد لقد توعد الله وقدوسه سبحانه وتعالى اكمل بالريف انتبيعتهم اتمام العلم انما تبياس علم ساطيا وقدوسه سبحانه وتعالى اكمل اود مدم سوجدوت كان اكمل سوادته غديو يتم ان محتاججي انما دق ال موفد ال موهينين دق بر النوفيت امبرسيفني ان ilmu صدفتو فمنتا جاركنك باقدي سبحانه وتعالى كما عذاب غوردت في دركه قال عز وجل ربي و واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب واقدي سبحانه وتعالى الرفول ميثاق الذين اوتوا الكتاب احد الرفول اون الذين اوتوا الكتاب جر نذر كتابه لتبيد لتبيننه لتبيننه لتبيننه للناس دغ غرغره باسيثني غرغره باسيثني ولا تكتمونه ولا المدينه عند السنه فنبذوه وراء ظهورهم احد دردوب يشهدك يا به ثمنا قليلا ادت علمواغا توانيش برسس دت دي ثماني ديكيون فرابتين فبيس ما يشترون والحمد جبتو لتفر بتي ربي, ربي سبحانه وتعالى مايا ويتخذ الله كعبتي ما ربي يفول مافول ربي ميثاق الذين اوتوا الكتاب ا هذه الرفول الذين اوتوا الكتاب جر نور كتاب اتقان يعني يهود يف نشرها هذه ما هي رفون لا تبيننه للناس ilmu tantaisimbar ettant dagagargara basa daghubsi sadagbarsisa ولا تكتمونه amenimbar ettaqilleh insina ha fanabaduhu waraa dhuhuri ahadisumaytarfutara utana durdu bishafbusi wa اشتروا به ثمنا قليلا أَمِنَّ ما تَأَ هَ سَمَائِي دِقِي وَنْقِيمَ قَبْلَ نُفُرَبِتِ فَبِالسَّمَاءِ يَشْتَرُونَ وَنَحْتُجُبُ من رَبِتِهِ وَنْتُوا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَبُّنَا مِنَّ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا حَقًّا يَجْرُدُس مَا أَنْزَلْنَا وَالنُّبُوسِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ تَنُدَكَر كَرْكَرْبَاسِ وَالْهُدَى يُكْجِينِ مِبَادِ مَا بَيَّنَّاهُ مَايِنُ كَرْكَرْبَاسِ نَرَاوُ لِلنَّاسِ تَنُدَكَر كَرْكَرْبَاسِ في الكتابي كتابك ملائيكا جرسن يلعنهم الله يلعنهم الله ربي هاي ويلعنهم اللاينون امنن جرتك لا نتشيلانا دوبا ما الى عذاب جدوتا ابا ilmu tak barse safin نمتكم الى كان الا ديني سو امو غاريو فمتا ديني داك برسيسو مان مشاره تنجر مشاره تنجر تا کیم پرسیسو بسو فما تمہاری شگون میں سامنے آ گئے قریب سو میں گلے دلالی تھا قریب سو میں گلے اورت تھا کتاب جس سے مسئولیت ربن ارکا تکہ نہ کرے مسئولیت دین تربی يتفقهوا في الدين دوبله الديني دو برئت ولينذروا قومهم دومل شين جاتينه دغشيا دوبت دغشيا سودات اذا راجعوا ولى مالشين ادغلت لعلهم يحضرون سلورين سيروا قلبي يا رب اموران دغ غمي سومي قال العلم تن دغانين جاي دغ غمي سومي قال حوان حبار يفمان جات Ilmun mun masu mas'ul mas'uli abu dio heir guddio wa guddio subhanahu wa ta'ala bodori sarkai do na yoyotirabbin chokate ilmutam barsisen wahir kadrubur badu farafudati murqadu <tos> achingaraz indama so me galkant karibin dagballes ata dagballes gan ilmani so me gale saladin tinduleto so me gale jama muski tinduleto inni juma challa سومه گاله میرا گبا گشمیر ابلی فتقلو کاستا سومه گاله وہ واکا میرا سو دوبین نہ ماکن کن کلی اولائک الذین اولائک یلعنوہ اللہ جرک الجروان اللانی ویلعنوہ الملائون امنن جرب دگلانیت اشلانا وہ بولوان شنتہ ہتاریا او فوبن کریمی دین نے دگہ برسسو امو دگیاتے دین دگ برسے کرونچ ایرد ماری آوار ایشتونے دیبی دیبی تواب بوجوده الا الذين تابوا الا جرگركن كي جيبلكسي واسله امينك اجل نفسي نفسي شك اجل نفسي شك اجل شتيهو دكينك اجل شس ووبيا نو امينن دك جرگر باس فؤلاء تاب عليهم جركن ذامبي شهد انفافي وانا التواب انت ذامبي دانفويده بوجوده سبحانه وتعالى الرحيم امنن ان ناريسويد واقو ديو سبحان الله تعالى الذين تابوا الا بوذل گركن كي جي بلا كسي واصلحو امنن النفس شيق اجل شيت دگان نق اجل شيت وبينو امنن دت علم دگگرگر باسي فاولئك اتوب عليهم جركن توبن شيق رفودا يدفو التواب ربي مويا ان دام بي دام فو يا سي امني اسيت ناريسوا دغنا ريسال و قدوس سبحانه وتعالى و عن النبي صلى الله عليه وسلم ادوديبي ادوديبي النبي عليه الصلاه والسلام انه قال النبي مايا مسؤلا عن علم ابن ابارك ان علم وغافر علم دينا غفيت يعلمه كانني غافيتن وغفيتن تنبه فكتمه امني دغدوس اجمع الله يوم القيامه بالجام من النار واغوديو سبحانه وتعالى غي قيامه هذه بدته افاني سيداديه الجمه الله يوم القيامه بليجام من نار ربك قدو سبحانه وتعالى غي قيامه اني المدسمو وان اني سبحانه وتعالى غي قيامه افاني سسون ها هذه شيء ياك بدته اداديه هاي اكني جيت انتي وكرغامبو في دو نم ايل مغافل والالم تشريعه دين غافل دوب اني انوم بكا تدوب غا انوم بكا ديكدوس او تكاييمنهن دفتا فكته ما وديكلس الجمه الله يوم القيامه ابو قدس سبحانه وتعالى الجواء يوم القيامه بالجام من النار افاني سعيد الدين هذه مدته هذه الدينه اكندت دوب ارتا دوب انما غمج كوندو مت حق غفدني حقني انوم بكا amodo maiza da dubbe won wumwatinjiru watfule eh akdibi wonso jibi akdibi wonso jibukan bawo jekombaibegonin jibu sun hakiyamo amo, amo kortese afan kortesari afan kurtadi akdibi jibi akolati safa dugaleko lo cheftibi amo fani do. dugaleko lo cheftibi amo hidubbeto man fedinapsi safanda يسير كركان جير كركان جيره توقي بكره توك ما جرتي دوهات انما كس كل يس قال شرح الحديث والشيء التجر حاجه كما الجمال لسانه ان قول الحق واظهار العلم فانه يؤاقبه النام كما الجمال لسانه ان قول الحق اكيد الربسه دبي دور كما الجمال يسانو اكيد الربسه دور ها ان قول الحق حق دب بندس الربسه سندوتس ودهار العلم علم قياسد الربسه فانه بس اسينو يقي يا ما عذبو يوم القيامه تجويا بالجام من النار الربسه سن افاني سن هذه بدك aratha hakki -e sigafadal himbe idan jibe to arrafka kemada afaq abdu fuman te to wek yabado arrafka keson ha chuma bidatin hidadini fakan ke akindadde yun dubbel hidum kabatam tao do bata soda to ishi suno barin obulwan toyi nukte نقطر عشان السماء اظهر بالعون نمنن هجي ilmu guyasa arkan ka bet ilmu takbar si ka auni hada nabi gudyon dan nabi wal madad min allah karqarti gudyon gerwa kat subhanahu wa ta'ala al sababu abba ilmu يسع في قضاء اعظم حاجه وامسيا الى ويه حاجات الخلق نمكن لفرقه جماعه يسع في قضاء اعظم حاجة هي اجماع لفرقه جماعه ما له فرجه في قضاء اعظم حاجه حاجه قدو جبق الى اجماع وامسيا امنت دليل مهم وعلى وهي حاجه سنن حاجه الخلق حاجه قوميات الى الفقه في الدين تقوميه ديني فهمس دو ابا علم بدك برسيس وندي بلفريجمه ما ني بلفريجم حاجه قوميا باسات يلفريجمه حاجه سنن ماتم افهم الناس الدين ديني بدك فهم شيسا دومنا قوم حاجه دو كفا جاء في الحديث حديثك دفته واخلاص العباده امن العباده وكور كله لافريجمه وهما ركن قبول العمل ولا ما سنن الريب عملك نور عقبلن وقت في الحديث حديث كسديرين من كان في حاجه يا اخي ابغى هيجيم اجلي حاجه ابريسا كان الله في حاجتي وغدو سبحانه وتعالى حاجه صالح الباسا اجواد النيه انت لفاظه دب ذكر رفوطه ان مركه سفاسيده انما قرقرت اجيم المبرص افتكاته اجيم قال الله في حاجته وقديس سبحانه وتعالى شكر قال اتلي حاجته سباس وفي لفظ دي روي بكس والله ابو قديون في عون العبدي بوش كركار ما كان العبد في عون اخيه اي يقول بوجن افرج يما بريسركار وقديس سبحانه وتعالى شكر قال نقط العلم ilmu tanta idran يقول با اب تكبرسيس ازدياد العلم <سؤال> ilmu sa'idaram berotaki jetu mu'abso megalu fumanta ilmu sa'idura baletche yul bakitab somta yul bakitab somta yul bakitab somta ilmu tantemaita idaram bekan kemaita id في الخلق دكرجر علم شد كستم لأن العلم سباب علم المنتد يزداد درمتي وينمو امنن هنددتا لذا صاحبه غر ابى علم إذا هو نشرا في الناس وان العلم ب درجه مرتو صار نساي جبه فد كستم ساس نقطه دو وبنو فايده علم تمسسات يا فايده لمد اكبر سيسا فايدان سون ها معناته علم دكبر سيفت ربي قدوس سبحانه وتعالى علم تنتس تيدار اياه علم تنتس تيگ گوديس معناته گويول بكتاب صوبته كتاب دگ گرگر باسيتا سوالي جيويتا علم تنتين گود دكبر سيفت مواسين علم دگمبر سي سمايرا علم سنتين گيجت <تصفيق> فايدان سون الحصول على شهاده الرسول الله هندركه چاید على شهاده الرسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده رسول كدرگه چاید بالخيريه المحموبه خير قلله درگتا المحبوبه جيلل لجيلان جيلل درگتا شهاده رسول الله نبي شاهيدي ستي بايل بالخيريه خير قلله جيلتتن درگتا بدليله مارول بوخار ابو داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ذكرت خير سنارغيتها نبي شيدي باس نمشولن اون نمخيرن اون خيريه المحبوبه خيرين وولبا التوتال خيرين وولبا جيان تن نبي شيدي باس ايتوبش هاي نبي خيركم نمبر شان كيس ان تعلم القرآن بعلم اكبر سي وعلمه امن لديك ام, ام بعلم با معرفه امن لديك اكبر سي اس كل خير الناس ذكر بالحق ذكر درجه اه علم يريد من القران اكبر سي تفسيري اساتي و الب با المتعلقه بالقران فالقران وترسخ با بالدين تدينه وترسخ كل شيء واطن اكبر سي عند درجه تنف النبي ما خيركم يا يسير درجه كما غروا قفي يسير درجه كما اون متعلم القران, أبقى القرآن ابو قران اوف برسيس وعلمه دوبا من الدكبرسيس دوبا اون يرادا ilmu دكبرسيسه عباده وديو نول بملج دنداي توجبيفو نقطة سديتي وينو ير تنكسبانون الفوز بغنيمتي كيمه حين نبداين فائد جول دم نبداين على وهيا وبرنو فائدتون انتم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام واكريثي او نواكريث لناشر العلمي العلم ابا ilmu tamsas ابا ilmu dagango ابا ilmu dagbarsis نبي واكريث ما واكريث بالنظاره ابسواكريث بالنظاره ابسواكريث ونيا ان النعمه والبهجه في الدنيا والآخرة دنيا كان لي مصدر كده والبهجه قم مصدر غيري دنيا كنس دن ابس ارغي ثاني جاء ذلك في مستدل امام احمد ودرس هندوفتيد كتاب مسند كا امام احمد كز وغيره هو كتاب بينن من حديث ابن مسعود حديثه ابن عبد الله بن مسعود ان الله عليه وسلم نبي هو يناري سفنجه تيجي مو قال ويا نذر الله عبدا رب ابصئت كننا او اون عبدان بوش بوشكم سميع مقالتي بوش دوبيتنت دقي النبي فحفذها دو دوبيسون دكي مساتكاب ووعاها امنندكي اونيد كاب واداها امنندكي دوبيسون دكانغي فروبا حامل فكن غير فقيه ان ما من من خا, خا ما فرب حامل فقه غير فقيه خذ بما له ilmu daqra fi dath amu takaym fahamna wa rubba hamilu fiqh in ila man huwa afqahu minhu khadib ilmu fi dath amu ilmusun abain abba dekani ilmu sunin abba dekani ilmu sungani eh aua misame lillaka beta misamein namdur sadaqe ir lillaka beta do obbolwa me ilala nabi wa karetef naddarallahu abdan rabb in ibsaid kaninna naddarallahu abdan rabb in ibsaid kaninna abdan boch samia maqalachi dubbetintidage fahfidaha deke masat ka beta wa waaha lake onit kabet wa addaha amnin dega dubi suntaga ge rabbil ibsaidkanina arata was dubitok dega angeit rabbina bi alayhi salatu wassalam ibsash hadis sitikade wa tudubisati dega angeito wa tudubia furu dega angeito wa tudarsakasti temuskiti ilmudak gamit sitia ibsa nadharallahu abdan رب ابن اب سعيد كن لنا عبد سامي ما قال شي بوذوبيت انت داكي شخص فافيدا جك سر اوتين دمات كبيت ووعاها ليك اونيد كبيت واداها من الامانه النبي كالي عليه الصلاه والسلام النبي كالي دون نبي مويا كرب هو ازاي ilmu barise موضوع غير فقيه ان الفقيه يا مولى فهمنا اسنفتي فقيه يا مولى موضوع حامل فقهه حفيقه امر غير فقيه طب ابو الوان نوال بك ilmu باريس ilmu تن واكبر شيء واذ ilmu بكينين جدي وون خيره دغا غاتي بربا اجننم خيريا دغاڠاتي بربار وتعاونوا على البر <سؤال> هذا غدون سئريذو الكركارا دكرتا دي بيدغاڠي اجننم لسندند ولكركاري دا دغا دغا برسمار وقو دي سبحان وتعالى سو كلي كسن اجل كسي سريماس سببو اغنبي عليه الصلاه والسلام بمرسيس دبا المهمتو أكبر بدعه لفتره مئات كل شيء على العلم الشرعي النافع نبي عليه الصلاه والسلام بنا تو ومرته صارویشاجه به فته ilmu tan tam saati burbaadu ilmu tan tam saati burbaadu wuni khairiyat tasjid de gangaati burba wuni diniyat tasjid atni birasi jiti daani de gangaati burba rusra wakash kasufti inshallah wa bootul da sara ge fambwan nuginna subhanakallahu wa bihamdik do صدقه جاريان صدقه يتولجم جاريان ويتولجم ما يلبو تنتين اجر سيتوم ايجيم دون نبي ويا اذا مات ابن ادم ابن ملندو انقطع عمله عباده كلن الدين جدي جدي الا من صلاه وصدق الله تفاض في دنيا خير ها ورد سار يدعو له قربت سن الدين برسي ما يت ما رغس تكاريسو ها ورذار يدعو له او صدقه جاريعه هي صدقه تولجمتو صدقه جاريعه مال صدقه تولجم اكنم مسجدتي جاره اكنم ايل كوثه اكنم مدرسه جاره يشو سماقاشه صدقه جاريعه اكنم وقفو جاره اول بتخيريت دي كل شيء صدقه جاريعه صدقه تولجم رسال نبيو يا او علم ينتفع به او علم منفادك كابتن او علم ينتفع به او علم تدد الرفايد في كل كيف اشنتون سي تي جيمتينك ابو رنتكاسين ذوب الشيطان صدقه جارية ذوب البلوى علم تمسساتي علم دغانغاسي علم دكبرسي علم بريساتي علم بريساتي ها الوسائل الاعلام كس متن كو داو كو دا. أباسن... ان كل مت داو کسو داو دا کستم سا سا في كل اشياء فائد کو گرد ان نن اجر گد بعد ارگیت اسفنم دبس اجر ولنکت نگرتا دو ابول وان ان شاء الله تعالی ون خيره تعلم واسل نول بر اجتی وبارئ النور باضو بدا كان غاتي برباضو ام بودلنا سلاجي فرامو قلنا سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وارجو لك دوبتان دوبنت مختصرين سنيد من الاجوبة الصديدة ها الاجوبة الصديدة ان اسئلة الرشيدة بريتان كتاب الاجوبة الصديدة ان اسئلة الرشيدة tu bitanen ashikasa gorene gawabseni re inshallah armit ke sabana subhanallahi wa hamdih ashhadu